Book 2 58. 58 58 Keha osad Ajzaa ol jism Ajzaa ol Majoonistan meest Arsumu rajula Ersum sum Esiteks pea. Arrasu rasu awalan. El ras awalan. Mees kannab mütsi. A rejulu kubbaha. El rejul kubbaha. kuba. ei ole näha. A sharu laja rahu ahad. Elshar, la jarahu ahad. Kurvu ei ole samuti neha. El udunan, la jarahuma ahadun ajdan. El ednan, la jarahuma ahad ajdan. Silga ei ole ka neha. Avvaru, la jarahu ahadun ajdan. Elvar, la jarahu ahad. ايضا مايونستان سيل ماد يا سو العينين والفم الرجل يرقص ويضحك الرجل يرقص ويضحك الرجل له أنف طويل الرجل له أنف طويل هو يحمل بيديه عصا هو, هو يرتدي وشاحا حول العنق هو يرتدي وشاحا حول العنق on الفصل شتاء والجو بارد الفصل شتاء والجو بارد käytön tugevat الذراعان قويتان الذراعان Jalad on samuti tugevad. El saaqani aidan kovietan. El saaqan aidan kuptaan. See mees on lumest. -re mine el rejul masnuo minna felj. El rejul masnua, minn el felj. Ta ei kannab üksega mantlit. Ho لا يرتدي بانطالونًا بنطالا ولا معطفًا هو لا يرتدي بانطالونًا ولا معطفًا كويتسي ميسي كلمت لكن الرجل غير بردان لكن الرجل لا غير بردان تاون لمميس هو رجل من فلش هو رجل من الفلج